قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون